استدل منها على بعض الصفات الله تبارك وتعالى فذكر في إثبات المعية أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت قال هو حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عن. هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف بهذا السياق ومن هذا الوجه وضعفه الشيخ ما صد الله تعالى وذكر ذلك في ضعيف الجام ولكن ورد الحديث بلفظ آخر وهو تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وهذا أخرجه البيهقي في السنن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة واستوعب ما هنالك إذا هذا النظر بعيد أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت هذا ضعيف الصحيح وهو يغني عنه ويعطي ذات المعنى تذكير في النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان فهذا الحديث أضاف لنا هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما مر من الصفات التي دلت عليها الأحاديث التي مر ذكرها قبله صفة المعية أفاد الحديث معيات الله عز وجل وهي معيات لا تستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى في الأرض بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض سبحانه لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا بل هي لازمة له سبحانه فصفة العلو من صفات ذاته تبارك وتعالى والمعيات قسمان معيات عامة ومعيات خاصة فالمعية العامة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا فالمعية العامة صفة ذاتية فالمعية العامة صفة من صفات الذات لأنها تستلزم العلم والقدرة والسلطان تستلزم الإحاطة بالخلق وتستلزم غير ذلك من معانى الغبوضية المعية العامة ذاتية أما المعية الخاصة فهي فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى كل صفة مطرونة بالمشيئة فهي صفة فعلية والمعية الخاصة مقتضية للنصر والتأييد والحفظ والتسديد وأما المعية العامة فإنها تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة ففرق بين المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة ذاتية، المعية الخاصة فعلية. صفة من صفات صفة من صفات الفعل. يعني تتعلق بالمشيئ. وأما المعية العامة فهي صفة ذاتية. المعية العامة تقتضي العلم والقدرة والإحاطة، المعية الخاصة تقتضي النصرة والتأكيد والحفظ والتسجيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لأن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ساق هذا اللفظ والشيخ الشالح رحمه الله لم يعاقب عليه وشرح ما ذكره شيخ الإسلام وهذا اللفظ ضعيف أفضل الإيمان أن تعلم يدل على أن الإيمان تفاضل هذا يثبت من غير هذا السياق الضعيف الإيمان يتفاضل أهله في هذا من اعتقاد أهل السنة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فالإيمان يزداد وينقص على حسب الطاعة والمعصية فقال الشيخ الشريح رحمه الله إن الإيمان يتفاضل لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما ما خفت منه عز وجل وعظمته لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد فأعلم أن الله معك لا في الحجرة لكنه سبحانه وتعالى معك لإحاطته ذك علما وقدرةً وسلطاناً وما سوى ذلك من معان الغبوبين فذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة المسلكية التي يتحصل عليها العبد المسلم إذا آمن بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة معية ذاتية وفعلية أما الذاتية فإنها لا تنفك عنها الذات لأنها تتطلب وتستلزم العلم والقدرة والسلطان والإحاطة وما سوى ذلك من معان الضبوبية وأما المعانية الخاصة فإنها تتعلق بالمشيئة وهي من مقتضيات الأخلاق الحسنة الكريمة بمعنى أن الإنسان إذا كان من المتقين إذا كان من المحسنين فإن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين الله تبارك وتعالى يجعل لهؤلاء المعية الفاصة التي تستلزم المصر والتأييد والحفظ والتسديد الحديث الثالث عشر في إثبات كون الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي وهو قوله صلى الله عليه وعلي آله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله تعالى قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع فيه لا قبل أن يصل إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع في الصلاة وهذا مشهور في تراكيب العرب وفي أساليبه إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع في الصلاة إذا قرأك القرآن تستعيد بالله يعني يستعيد بالله تبارك وتعالى إذا فرغ من القراءة إذا قرأك القرآن يعني إذا شرعت أو أردت أن تشرع في قراءة القرآن فاستعج بالله قبل القراءة لا بعده ولكن لو أخذت على ظاهر ما هو معهود عند الناس في لسانهم فإن ذلك يبقضي أنه بعد أن يفرغ من قراءته يستعيد بالله تبارك وتعالى وهذا لم يثبت به شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا شرع فيها فلا يبسقا لا يدفل قبل وجهه يعني أمامه ولا عن يمينه كشريف لليمين كما في حديث البخاري فإن عن يمينه ملكا فإن الله قبل وجهه يعني مواجهه فإن الله قبل وجهه أي مواجهه كما يليق بالله سبحانه وتعالى وجهه هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلته يعني عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في القبلة فلا يرسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يمينه بين العلة الحديث الذي رواه البخاري فإن عن يمينه ملك وأما النهي عن البصف أمامه تلقاء وجهه فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه هذا تعليل للنهي عن البصاق في القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه قبل وجهه يعني أمامه قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله فلا يبسخن قبل وجهه ولا عن يمين فيه حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عن يمينه ملك ولأن اليمين أفضل من الشمال فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن عن يساره أو تحت قدمه هنا إشكال وهو اختصاص اليمين بالملك. مع أن على يساره ملكا آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النهي كما في رواية البخاري فإن عن يمينه ملة وقد علمنا أن عن يساره ملة أي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق تلقاء وجهه يعني أمامه فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجهه وأما عن يمينه فالنهي لأن عن يمينه ملك اليسار الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أراد أن يبسق أن يسار هناك ملك عن اليسار فيأتي هذا الإشكال وديب عنه باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا. ولا يخفى ما في هذا من التكلف لأنه هل يخص الملك الذي عن اليمين بالتكريم فلا يبصق جهد اليمين لأجله ويبصق جهة اليسار مع وجود ملك كريم عن اليسار فهذا فيه من التكلف ما فيه فأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا ولا يخفى ما فيه من التكلف وأجيب بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيه فالنقل إلى اليمين بصقا لأن الجهة اليسرى خلت على هذا التقديم يعني هذا الكلام معناه أن الصلاة وهي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئات فيه فأينادها التفلحين إذن يقع على القرين، وهو الشيطان ولعل ملك الناسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين المهم أن النبي صلى الله عليه وعليه, وعليه وسلم نهى عن التفلي في الصلاة تلقاء الوجه وعلّل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى تلقاء وجه المصلي إذا شرع في الصلاة ونهى عن التفلي على جهة يمين المصلي لأن ملكا هنالك ولكن يبصق إن أراد عن يساره أو تحت قدم إن كان في المسجد قال العلماء يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو في توبة ويحق بعضه في بعض حتى تزول صورة البصاق. وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المارة يعني لو كان الجدار على سبيل مطروط على شارع وكان الجدار قصيرا فيمكن أن يبسق خارجا ولكن ربما كان هناك من المارة أحد فيات البصاق عليه فالذي يترجح هنا لاختلاف المساجد عما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما صنعه العلماء رحمة الله عليه فإذا كان المرء خاليا يعني في غير مسجد فإنه يمكن أن يبصق عن يسار يعني إذا كان يصلي في الخلاء في الصحراء في حقله في مكان مكشوف يمكن أن يبصق عن يسار أو أن يجعل ذلك تحت قدمه قمار قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك الأن في المسجد فإن هذا كما ترى شيء يمكن أن يتأتى من ورائه أشياء فلا يقول أن أحد هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب الأعام كانوا يبصقون في أتمامهم وربما انتفق الواحد منهم كذلك رضوان الله عليه ويحق بعضه ببعض حتى تزول صورة البصاة وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المار استفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصل ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصل هو الذي قال إنه في السماء صلى الله عليه وسلم فالذي أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى إذا شرع العبد في الصلاة يكون ربه تبارك وتعالى تلقى وجهه ونهى عن البصاق في القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أفضرنا أن الله تبارك وتعالى في السماء في السماء يعني في جهة العلو كما هو قول أهل الشريعة وأهل اللغة أيضا السماء بمعنى العلو أو أن على هنا مضمنة في هذا الحرب في السماء يعني على السماء فنعلم أن الذي قال هذا هو الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم ولا تناقض في كلامه هذا وهذا إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين فلو كان هذا تناقضا ما جمع الشرع بينهما الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجه فهذا هو الرجل يستقبل الشمس أولاً نهار فتكون أمامه وهي في السماء ويستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي في السماء فإذا كان هذا ممكن في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك الوجه الثالث هب أن هذا ممترع في المخلوق هب هذا في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق العظيم لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات استفاد من هذا الحديث من الناحية المشلكية وجوب الأذب مع الله عز وجل ويستفاد منه أنه متى أمن المصلي أن يصيب أحدا بتفله؟ فإنه يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإنسان متى آمن بذلك فإنه يحدث له خشوعا وهيبة من الله عز وجل فإذا قام يصلي وهو يؤمن بأن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه فإنه يجتهد في أن يكون حاضر القلب بحيث لا ينصرف عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل من مسألة أن هذا الأمر يشكل مع ما ثبت لله تبارك وتعالى من صفة العلوم فيقال كيف تكون هذه المعينة على هذا النحو ولله تبارك وتعالى صفة العلوم يقال إن الشرع جمع بينهما. فالذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يجمع الشرع بين متناقضين فما دام الشرع جمع بينهما فلا يمكن أن يتناقض هذا أول وثانيا أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا ومع ذلك يكون قبل الوجه كالشمس تستقبلها تكون قبل وجهك وهي عالية في السماء وكذلك عند غروبها وكذلك القمر ليلة التم تستقبله يكون تلقاء وجهك ومع ذلك هو كما ترى في السماء يعني عاليا له هذه الصفه المادية الحسيه فهو مخلوق ومع ذلك فيكون تلقاء وجهك ولو أن هذا كان ممتنعا في المخلوق فلا يقاس الخالق على المخلوق فنؤمن بهذا وهذا لأن الذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الرابع عشر في إثبات العلوم وصفات الأخرى لربنا جل وعلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأبني من الفقر هذا رواه مسلم عن أبيه هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكن ليس بهذا اللفظ هناك في رواية مسلم تغيير عن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وقال رواه مسلم فرواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أراد أن ينام يضجع على شقه الأيمن ويقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنديل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة الشيخ قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت تآخذ بناصيته رواية مسلم أعوذ بك من شر كل شيء أنت تآخذ بناصيته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 وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى بربوبيته في قوله اللهم رب السماوات السبعة والأرض يعني خالقها ومالكها ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وهذا من باب التعميم بعد التخصيص لأن قوله صلى الله عليه وسلم ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء هذا التعميم بعد التخصيص لألا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم قد يتوهم متوهم أنه رب المذكورات فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التخصيص عم من ربنا ورب كل شيء فأتى بهذا التعميم بعد التخصيص لأن لا يتوهم واهم متوهم اختصاص رب تبارك وتعالى بربوبية ما ذكر وما خصص به وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلبة الذي حرمها وله كل شيء حيث قال وله كل شيء لأنه تبارك تعالى لما قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلبة قد يتوهم متوهم أنه رب البلبة وحده فلقطع توهم المتوهم وحتى لا يتوهمن متوهم شيئا من سوء فيجعل الربوبية مقصورة على البلدة المذكورة وهي مكة زادها الله تشريثا قال جل قدرته وله كل شيء حتى لا يظن ظن أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة وحده فالق الحب والنوى حب الزروع ونوى الغرس فالق الحب الحب حب الزروع والنوى نوى الغرسي فالأشجار التي تخرج إما زروع أصبوها الحب وإما أشجار الأصبوها النوى فمال الأشجار يسمى نوى ومال الزروع يسمى حب ثانق الحب والنوى هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد يفلقه الرب عز وجل أي يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مهما بلغ الناس في القدرة ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبا والنوى كذلك الذي هو كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عز وجل وينفرج ثم تكون منه الغريسة التي تنمو ولا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى يعني هذه النقلة السحوق هي كامنة هناك في تلك النواة الصلبة الصلبة الميتة يفلقها الله رب العالمين ويخرج منها تلك النخلة الصحوق بعد بقدرته وهو على كل شيء قدير لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى لما ذكر الآية الكونية العظيمة ذكر الآيات الشرعية وهي قول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى إذا مضجع مريدا النوم على شقه الأيمن يقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى هذه آية كونية عظيمة شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها في ذكر الآيات الشرعية فقال صلى الله عليه وسلم منزل التوراة والإنجيل والفرقات وهذه أعظم كتب أنزلها الله تبارك وتعالى وبدأها على الترتيب الزمني التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في القرآن إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال تبارك تعالى في أول سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والأنديل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقاء أعوذ بك من شر نفسي أعتصم بك وألوذ محتميا بك من شر نفسي إذا في نفسك شر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لكن النفس نفسان وهذا مهم معرفته النفس نفسان نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير ونفس شريرة أمارة بالسوء والشر النفس اللوانة هل هي ثالثة أو وصف للثنتين السابقتين لأن الشائع يعني هذا مهم لماذا هذا مهم لأن الشائعة عند كثير من الخلق أن الأنفس على ثلاثة أنواع نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس الأمارة هنا نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير ونفس شريرة أمارة بالسوء والشر واللوامة هل هي ثالثة أو وصف للثنتين السابقتين فتكون المطمئنة لوامة وتكون الشريرة الأمارة بالسوء لوامة أيضا فيه خلاف بعضهم يقول إنها نفس ثالثة وبعضهم يقول هي وصف للثنتين الساجقة فالمطمئن تلومك والأمارة بالسوء تلومك فيكون قوله تعالى ولا أقصم بالنفس اللوامة يشمل النفسين جميعا المطمئن تلومك على التقصير في الواجب فإذا أهملت واجبا لامتك نفسك وإذا فعلت محرما لامتك نفسك والأمارة بالعكس إذا فعلت الخير لامتك وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من السوء فهي لوامة ولكن على ضد ما تلوم عليه النفس الطيب فتكون النفس اللوامة على الراجح وصفا للنفسين مع ولذا قلت لك هذا الذي إذا تراه الشيخ مهم هو يصحح هذا المفهوم القديم فتكون النفس على هذا الوصف لوامة في حال كونها مطمئنة وفي حال كونها شغيرة أيضا فتلوم النفس على التقصير في الواجب إذا أهمل العبد الذي جعل الله تبارك وتعالى نفسه مطمئنة إذا أهمل في الواجب لامته نفسه وإذا فعل المحرم لامته نفسه أيضا وأما الأمارة فإن اللوم يقع عليها أيضا يقع عليها إذا فعلت الخير. نفس الأمارة بالسوء اللوامة تلومها فيكون اللوم للنفسين معا للطيبة المطمئنة وللشغيرة الأمارة بالسوء أعوذ بكم من شر نفسي المراد بها النفس الأمارة بالسوء ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها الدابة كل ما يدب على الأرض حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا الحديث أيضا كقوله تعالى والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطن فالذي يمشي على بطنه أيضا داخل في هذا الله وهو الدابة وهو ما منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن لكل دابة أن تأخذ بناصيته الدابة ما يدب على الأرض ويدخل فيه أيضا ما يمشي على بطنه كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة ماء ثم فصل سبحانه فمنهم من يمشي على بطن وكذلك في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه وإن كانت الدابة تطلق في العرف على دوات الأربع وفي عرف أخص الاستعمالات أنها تطلق على الحمار فقط لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض وما يدب على الأرض فيه شرور إما بعضه فشر مخضم بالنسبة لذاته وإما بعضه ففيه خير وفيه شر وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يدب على الأرض ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها, أن تأخذ بناصيتها الناصية مقدم الرأس ونص على الناصية لأنه هو المقدم هو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبه وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلق يكون في مقدمة الرأس والعلم عند الله هذا ما قال الذين يتكلمون اليوم عن الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى وقالوا تشريحيا على حسب ما ثبت علميا هذا الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس والعلم عند الله تعالى وما أجمل هذا الاحتراز قوله أنت الأول فليس قبلك شيء هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول الأول من أسماء الله أهل الفلسفة يسمون الله تبارك وتعالى القديم والقديم ليس من أسماء الله الكسد ولا يجوز أن يسمى به الله تبارك وتعالى فإذا وجدته في كلام السلف فليس هو من باب التسمية وإنما هو من باب الإخبار يجوز أن يخبر به عن الله تبارك وتعالى باب الخبر أوسع من باب التسمية بل أوسع من باب الصفه، بأن القديم ليس من الأسماء الحسن فلا يجوز أن يخبر به عن الله تبارك وتعالى تسمية يعني يسوقه خبرا على أنه يسمي به الله بل يخبر به عن الله تبارك وتعالى هذا يجوز فالقديم ليس من أسماء الله الحسن والقديم فيه نفس لأن القدم قد يكون قدم نسدي ألم ترى إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم كالعرجون القديم العذق اليابس والعرجون هو من العذق من الموضع الثابت في النخلة إلى موضع الشماريخ وإنما شبهه بالعرجون اليابس لأن ذلك لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالعرجون القديم حابث لكنه قديم بالنسبة لما بعد ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصفة التي هي مثبة بما هو من فيه ومعلوم أن الوصف بالإثبات أكمل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء لماذا؟ لأن الأول قد يكون صاحب أولية نسبية فيكون أولا بالنسبة لما يأتي بعدها ولكن هو تال ولاحق لأول كان قبل فلقطع هذا التوهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة السلبية ليس قبلك شيء فصارت أولية مطلقة أنت الأول فليس قبلك شيء فهي أولية مطلقة وقص على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء والظاهر من الظهور وهو العلو كما قال تعالى فما أن يظهروه وما له نقبا يظهروه يعني يعلو عليه أي على السور على السد الذي بناه ذو القرنين دون جوج وما وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطر لأنه لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال الظاهر فليس فوقك شيء بل هو فوق كل شيء سبحانه فالظاهر من الظهور وهو العلو وهذا مما يثبت مع الأدلة الأخرى صفة العلو لله رب العالمين ذاتا وقدرا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى وأنت الباطل فليس دونك شيء ليس دون الله شيء لا أحد يدبر دون الله ولا أحد ينفرد بشيء دون الله ولا أحد يخفى على الله كل شيء كل شيء فالله محيط به ولهذا قال ليس دونك شيء يعني لا يحول دونك شيء ولا يمنع دونك شيء ولا ينفع ذا الجد منك الجد اقض عن الدين في اللواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعند مسلم اقضي عنا الدين وأغننا من الفطر أبدي عني حقوق الله حقوقك يا سيدي وحقوق الخلق وفي هذا التبري من الحول والقول اقضي عنا الدين والدين ما يستحق على الإنسان من مال أو خط اشتريت منك حاجة ولم أنقذت الثمن فهذا يسمى دينا وإن كان غير مؤد وأغني من الفقر الفقر الحاجة والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية دون باقيها الفقر خلو ذات اليد ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس والدين فيه ذل المدين ذليل للدائم والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محر ثم ذكر الشيخ استطراضا دليلا على هذا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بربه تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الآية الكونية العظيمة والآيات الشرعية الجليلة ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر اسمائه وصفاته ثم تضرع إلى ربه تبارك وتعالى طالبا راجئا اقضي عنا الدين وأغلنا من الفقر قال الشيخ رحمه الله الشارق في شرحه والفقير معوز ربما يجبه الفقر إلى أمر محر ثم ساق الدليل على هذا قال ألم يأتكم نبعوث ثلاثة الذين انطبط عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله وكان لأحدهم ابنة عم عجبته وكان يراودها عن نفسه ولكنها كانت أبى ذلك فألمت أي نزلت بها سنة من السنين بعسر ومشقة واحتاجت وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الفاتمة إلا بحقه وأثرت هذه الكلمة في الرجل عندما كانت نابعة من قلبي هذه فقام عنها قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الحديث المتفق على صحته من روايتي ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرته هذه الموعظة الكريمة فأقلع وانتهى عما كان يريد قال تنظر إلى الفقر فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر معلوم كما هو في ذكر الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة بينهما اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب وإذا أغنى الله رب العالمين عبدا في نفسه بنفسه فقد آتاه ملك الدنيا كلها ولكن هذا الفقر الذي أجعله الله رب العالمين أحياناً عندما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جعل الهموم هماً واحدا يعني هم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أوبيتها هلا من جعل الهموم هما واحدا يعني هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة وأما من لم يكن كذلك فتوزعته هموم أحوال الدنيا جعل الله فقره بين عينيه فهذا فقر وإن ملك الدنيا كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فقره بين عينيه لم يقل أمامه لأن بين عينيه كلما التفت وأنما توده يجد فقره أمامه بين عينيه فأين يمضي هارب من دله فقره بين عينيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الفقر فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنيني من الفقر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر لأن الفقر له آفات عظيمة ودل على ذلك بما ذكر من الحديث المتفق على صحته في حال هذه المرض في هذا الحديث أسماء وصفات فمن الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطل ومن الصفات الأولية والآخرية وفيهما كمال الإحاطة الزمانية وفيه من الصفات الظاهرية والباطنية وفيهما كمال الإحاطة المكانية ومن الصفات المذكورة في الحديث العلو وعموم ربوبيته جل وعلا وتمام قدرته ومنها كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله المستقيم ومن غير الأسماء والصفات في الحديث التوسل إلى الله بصفاته تبارك وتعالى وكذلك التحذير من شر النفوس وفي الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله عنه دينه وأن يغنيه من الفقر وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيه ربه مسكين هذا قاله شيخ الصدراض لم يشر إليه شيخ الإسلام رحمه الله ولكن تطوع شيخ الشارح رحمه الله تعالى فقال في الحديث بيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحياه ربه مسكين وهذا غريب هذا غريب جدا لأنه لا يمكن أن يقال إن في حديث من الأحاديث دليلا على ضعف حديث آخر هكذا على العموم. لأن الحديث من أجل أن يحكم عليه بالضعف ينبغي أن ينظر في سنده وأن ينظر في متنه وأن يرى هنالك هناك من قواعد الصنعة الحديثية أما إذا جاء وشوفوا براء من هذا كله رحمة الله عليه بل هو من المؤصلين لقواعد أن السلة في الاتباع رحمة الله عليه أسأل الله أن يرحمه رحمة وإن شاه وأن يجمعنا وإياه وشيخ الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة فهذا المسلك خطير جدا يعني أن نعارض فهما بفهم في نص ونقول هذا يثبت ضعف هذا النص هذا خطير ونقول هذا لماذا لأن الحديث الذي قال الشيخ إنه قد صار ضعيفا بسبب هذا الحديث الذي رواه مسلم هو حديث صحيح فقال رحمه الله فيه بيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه رب مسكين يريد حديث الترمذي عن أنس والدماج عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين يوم القيام هذا الحديث صفحه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول منها وكذلك صححه في الإرواء والشيخ الشارق رحمه الله تعالى قال هذا ضعيف الحق أنه حديث صحيح ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث اللهم احيني مسكينا قال سواء صح لفظه أم لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع هو المتواضع. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله تبارك وتعالى من الفقر ويسأل ربه أن يحيه مسكينا فلا نقول إن هذا يتضار ويتعارض لا يتعارض أصلا ظاهرا لأنه ليس بالضرورة أن يكون المرء فقيرا حتى يكون مسكينا قد يكون فقيرا عاكيا جبارا في الأرض وهو فقير العائل المتكبر المستكبر الذي يبغضه الله تعالى من الثلاث الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى عائل مستكبر هذا فقير ومع ذلك فهو متكبر وليس بمسكين فليس هذا الجمع بلازم ضرب تلازب وإنما يمكن أن يحمل على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فالمسكين المحمود هو المتواضع ويمكن أن يكون فدملك الدنيا وصيرها الله رب العالمين في يده ولم يجعلها في قلبه وهو متواضع لله رب العالمين تواضعا هو أكثر من تواضع الفقير العائل المستحق فهذا الحديث حديث صحيح الذي ذكره الشيخ وضعافه وفيه من الفوائد المسلكية يعني في حديث الباب التحذير من شر النفس وفيه تعظيم شاند الدين وأن يحرص المرء على تناف الدين بقدر الإمكان ويقتصد في ماله طلباً وتصرفه لأنه إذا اقتصد في ذلك سلم من الفقر ومن الدين ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث الخامس عشر في إثبات قرب الله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليهم الروايات أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد وقع هذا في رجوة خيبر كما ذكر ذلك في رواية البخاري رحمه الله الذكر الذي رفعوا به أصواتهم ونهاهم نبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بسبب رفع صوتهم به هو تكبيرهم كانوا يقولون الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو الذكر الذي رفعوا به أصواتهم وذلك في غزوة خير فلما رفعوا رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت لا عن الذكر فقال أيها الناس اربعوا أي اربعوا على أنفسكم فإنكم وهذا تعليل للأمر بالرفق اربعوا يعني ارفقوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ليس سبحانه على هذا الوصف وإنما هو منفي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيراً وفي رواية لمسلم قريبة تدعون سميعا بصيرا قريبا. فهو سبحانه وتعالى ليس بحيث يحتاج إلى رفع الصوت يسمع وليس هو بالذي لا يراكم إنما هو سميع بصير قريب فنفي الآثة المانعة من السمع والآثة المانعة من النظر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى الآفة المانعة من السمع ونفى آفة المانعة من النظر فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا سبحانه إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم فهو قريب من من دعاه وذكره قال إلى أحدكم من عنق راحلته والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر إذا علوا نجزاً كبروا وإذا نزلوا واديا سبحوا وهذا أخرجه البخاري عن جابر إذا علوا نجزاً أي مرتفعا من الأرض كبروا وإذا نزلوا واديا سبحوا هذا أخرجه البخاري عن جابر الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم فناسب أن يقول الله أكبر تذكير لنفسه بكدرياء الله رب العالمين وعلوه وأما إذا نزل فهذا شفول ونزول فيقول سبحان الله تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن السفل فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم هونوا عليها وارفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا يرى إنما تدعون سميعا يسمع ذكركم بصيرا يرى أفعالكم إن الذي تدعونه سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته عنق راحلة للراكب قريب جدا فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضربا للمثل بما هو مطابق لواقع الحال لأنهم كانوا في سفر في غزوة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنقا راحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لهم الأمثال بما يعانونه ويزاولونه في حياتهم وكانوا في السفر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة عنق راحلة للراقب قريب جدا فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان وما هذا فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه ولا منافات بين القرب والعلو لأن شيء قد يكون بعيدا قريبا هذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق؟ والرب عز وجل قريب ما أولوه أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته هذا الحديث فيه فوائد فيه شيء من الصفات السلبية والصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاه ربنا عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والصفات تنفى عن الله تبارك وتعالى يعني ما نفى من الصفات عن الله تبارك وتعالى فليس المراد من ذلك النب أن يكون نفيا مخضر وإنما تنفى الصفة عن الله تبارك تعالى لثبوت كمال ضدها لثبوت كمال ضدها نفى كونه أصم أو غائب لكمال سمعه ولكمال بصره ولكمال علمه ولكمال قربه فهو السميع البصير العليم القريب المجيد شبحانه. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا على نفسه في العبادة يعني الإنسان إذا شق على نفسه تعبت النفس وملت وربما يتأثر البدن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا اكلفوا أي تكلفوا اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا هذا رواه البخاري ومسلم عن عائسة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما تطيقون يعني ما تقدرون عليه دون مشطة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قال هذا حبل لزينب تصلي عنده فإذا فترت تعلقت به يعني لتعاود النشاط فقال لا خلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليركب لأن الإنسان ربما ذهب وهو يغالب النعاس يدعو لنفسه فدعا على نفسه وهذا معلوم فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدعى الصلاة فكما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه لا يدري ما أقول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس ابن مالك رضي الله عن ابن عباس وعن, أنس وعن العباس وعن الصحابة أجمعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكذلك في القيام وفي النوم وفيها أيضا أن الله قريب وقد دل عليه قوله تعالى وإذا سألت عبادي عني فإنني قريب وديب دعوة الداع إذا دعان ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية أنه لا ينبغي لنا أن شق على أنفسنا بالعبادات وأن يكون سيرنا إلى الله وسقا لا تفريط ولا إفراد وهذا هو منهج السلف الصالح في العبادة وكذلك هو صطيعة أهل السنة في الاعتقاد، وهو الوسط المحمود وهو الخيار أيضا كما سيأتي ذكر ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة السلف رضوان الله عليه وفيه أيضا الحذر من الله لأنه سميع قريب بصير فلنبتعد عن المخالفة وفيه أيضا من الناحية الحكمية جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإهضاء حيث قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وفيه أيضا أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفه لأن هؤلاء رضي الله عنهم مسافرون وكل منهم على راحلته وإذا ضرب المثل بما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين.